Wa, <laughs> One ka فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنُّهُمْ يَوْمَ يَبْنِي خش عن بصارهم يخرجون من الأرضات كأنهم جَ مهطئين إلى الدائن يقول الكافرون هذا يوم عصف كذبت قبل غم قوم نوع فك. zaten <Gülüşmeler> Vă mulțumim وأمننا ولا فتى قالوا يعود تجري من كان كفر ولقد تركناها مَكَانَ نَابِي وَلَقَدْ سَهَوْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِي كذبت عادو فكيف كان عذابي in كيف كان ذابي ونذر ولقد يسر للذكر فهل من مدكك كذبت ثموذ بالنذر فقالوا من نا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال واسو أقول يذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشف سيعلمون من الكلاب الأشر؟ أؤل قياد صدق الله العظيم أعوذ الله من الشيطان الرجيم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 وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من الأنفر متون بالرط فماتون النذف فتول. وهم جراد منتشد مهطعين إلى يقول الكافرون هذا يوم الناس كذبت قبلهم قوم نوح فكذبون عبدنا وقالوا مجنون والدير تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكِّرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِفِ كذبت عاد فكيف كان عذاب عليهم ريحا صرا في يوم نحسي مستمر تنزع الناس كيف كان وذابي ونظر ولا قدير لا يغلبون غدا من الكذار أجيب إن مرسلنا قت وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِنْ كذبت قوم لوط إِنَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ عَاصِبًا إِلَّا آلَلُونَ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرْ and then ولقد صبعهم بكرة عذاب مستقل A podeas za unar cuonona É porque أَمْ يَقُولُونَ <تصفيق> Ihua zaer dum لأنهم لهم رجم يوم يسحبون في النار على وجوهه موذوق ما استثقر وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَانَ إِلَ وَلَقَدْ وكل شيء فعله في الزب و كل طغيير وكفير المتقين في جنات ونر في مقعد صدق عند مليك مقتت